غردي يا روح الحان الجلال واسكبي في القلب نورا وامان علقي الافراح في جيد الهلال واهتفي بالحب اهلا رمضان جل من سواه شهر من جمال حنا فيه السعي للفردوسihan هل ترى أذن في الكون بلال أم هي الذكرى رواها رمضان؟ غردي يا روح الحان الجلال واسكبي في القلب نورا أمان علق الأفراح في جيب الهلال.